أحسن الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل عبر الشبكة اذا ل ش ب ك ة إ فاتتني ص ل ا ة العصر متى أ ق ض ي ه ا لا أ د ر ي كيف تفوتك من فاتت من ص ل ا ة العصر ا كان فواتها بسبب نوم ف إ ن ه يصليها حالما يفتيكم و إ ن كان فواتها عليه بسبب ا ل ن س ي ا ن و ي ص ل ي ه ا إ ذ ا ذكرها يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من نام عن ص ل ا ة او نسيها ان يصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك واما اذا ذكرته ن ش غ ا ل ه عنها فيجب عليه ان لا يشغله عن ا ل ص ل ا ة شيء لا يقول انني طالب ادرس ويدخل الوقت ويخرج وانا فيه تلقي لا أ ل ي س الواحد إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقدر حاجته بتو... ة من بون ونحره يقوم لماذا لا يقوم دقائق م ح د و د ة ويصلي ا ل ص ل ا ة ويوم ف ر ي د ة على كل حال على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعطي هذه ا ل ف ر ي ض ة هذه ل ع ب ا د ة ما تستحقه من ا ل ع ن ا ي ة ف إ ن ه ا تعرف للمرء حجه و برهان و نجاه و ي شفاء للقلب و للكثير من الله و الجسد والله